يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتبع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد يكون الكرام كنا عند قوله سبحانه او كنا في سياق قوله سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله و يوم لاخر وما هو بمنذ يخادعون الله الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في حلبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب مليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا لهم الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إن إِنَّمَا نَحْنُ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا أَنْتُمْ مُسْتَهْزِئُونَ ۖ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي يَعْمَهُونَ ۚ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۚ كَمَا أَقُلْنَا إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْطَى أوصاف وثم بعد ذلك أعطانا الوصف من الثالث الذي أخذ قسطا من الأولين وقسطا من الآخرين فأخذ العصر من الوسط وتظاهر بوجهين وتلون بلونين على وهم المنافقين هذا الصلف هو أكثر صلف في البشرين الكاثر يقول هو تغفر عادوا بعضا احتياطك منه واضح لأنه يبين نفسه لكن هذا الذي يدخل بيتك ويتظاهر بأنه صديقك وهو لس وهو أسعى وهو عدو لك هذا كيف يستطيع منه؟ من صعوبة لما كان من خطرين فالله سبحانه وتعالى ما أتاناً من الأوصاف مثل ما في المنافقين شوفوا عراهم وضحظ ليش منفع الجانبين منفع لنا منفع للمؤمن الصالحين ومنفع لهم منفع للمؤمن لكي لانه لما ينقص الأوصاف وسبحانه لا ينقص الأوصاف بالكورة والأضحاط بل في القرآن الكريم كثير من الأوصافهم ولكن القرآن يسلم لبعضه بعضا تلك الأوصاف تضاف إلى هذه تصبح عندك مجموعة وقائمة ما شاء الله تعرف بها كل منافق ولو تنون بكل الأوام لا فدني كشو يصبح عندك نور من رب العزة تعرف بالصدق صادق من ما منافق مع وإذا كان أصحاب الله رضا المهم هذه مصلحة المهم المصلحة لا لأنه المنافق تعرف عرف مكشوف شو ادخل عن الفاقي حتى لا يستطيع ويكون فهي المهم رب العزة سبحانه هنا بين لنا أسرع منزق وطبعا النفاق اسمعني كما يقول قسم نفاق ظاهري نفاق عملي وقص نفاق عقدي ونذكر هنا النفاق العقدي وكل خصلة من هذا النفاق من هذا النفاق العقدي إذا تمرت بها صاحب العقيد الصحيح أصبح عنده شعبه من شعب النفاق كذا لا بيجي ولذلك نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق الثلاث هذا النفط عملي آية المنافق عدم المنافق الثلاث يعني هذه العلامة بها يظهر نفاق الداخلي من العلامات التي تظهر في الله سبحانه وتعالى في هذا السياق كيف تظهر المنافق؟ من كده اذا إلا حدث كلب وإلى وعد أخلف وإذا سبنها ويقول في الحديث الآخر اربعه منهم نسيح كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيها حصة من النفاق حتى إذا أهل وإن, وإن قال له مسلم في حديث النفاق المسلم وإن زعمانه مسلم يعني إذا تجمعت هذه الأربع خلاص المطلوب مهم تتجمع في هذه الأربع لا لكن المنافق الحقيقي تتجمع إذا حدث كذب وإذا خاصب الفجر وإذا عهد غفر وإذا أصبنا خال هذه ما تجمعت خلاص خلاص المهم يا إخوان يقول الله عز وجل ومن الناس هذه قلتنا في المصابة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله بوجوده آمنا بتوحيده بوحدانيته وتوحيد الربوبيه وتوحيد الألوهية وتوحيد الاسماء والصفات وآمنا به وبكتابه وآمنا بكلامه وبإخباره وباحكامه وتشريعاته آمنا بالله فكل شيء ذكره، وثم ذكر ذكره لأن الباقي من من الأركان الإيمان كلها طلّة هنا. آمنا بالله أي آمنا به، ولم أنزل، وثم عن اليوم الآخر وباليوم الاخر وباليوم الآخر. هذا هذا حقيقي مؤشر ما فيه. بالله وباليوم الآخر. يعني خلاص. وأصبح مؤمنين من المدرسل. قال الله عز وجل وما رب مؤمنين اكد عدم الإنسان هؤلاء كذابون إذا الكذب خاصة من سيسر فالكذاب لأن المؤمن يتذب قال المؤمن يسرق نعم يسرق يذب نعم يكذب لا يكذب أكبح فصلة وأشع الانسان الإنسان ولذلك فرص رسول عصماء عليكم بالصدق علينا قصدقكم عليكم انزموه لا تفارقه ينبغي ان يكون عندكم خاصة ملازم فيكم ما تبراحل النظام ما تبراحل الكلمه لا, لا لا الصدق يعني عليكم بالصدق فان الصدق ايه يجرل ايه البر والبر جمع له خير كل خير الصدق يعطيك يعني, يعني جرش الى الفوز لابد عليكم أن الصدق يهدين إلى البر ومن البر يهدين إلى الجنة وما يزر رجل ويسر ويتحرى الصدق يستطبع له ويصير متغلق في الصدق بداحره في وبطر يتبع في ماله في حركاته يمكن كل شيء صار، قال حتى يستحرق من أنجر قالوا إياكم والكذب فإن الكذب يجر والفجور وإن الفجور يفئي النار يجر للنار ولا يزال رجل يكذب ويتحرر كده حتى يبتدع عند الله كده لا يزال الله الإسلام بيه السلسلة لولا الثلث ما عرفنا كتاب الله ولا عرفنا كده رسول الله ولا عرفنا لا إله الا الله حافظ الله هذا الدين بالسلسلة من الصادقين سبحان الله وهكذا الرسالة الضائع بيه دعاك هل نجد رسالة موسى عليه الصلاة والسلام حقيقية؟ لا. ليه؟ كذب. رسالة عيسى موجودة حقيقية؟ لا. كذب. كل رسالة ضاعت بسبب كذب. لكن هذه الرسالة مساجد للصدق الله سبحانه وتعالى هي آلهة الصادقين. هم الذين كلها حتى أسرنا نقرأها ونشوفهم فيها الغضة قرية كأن رسول الله ما حدث. خلاص كانوا بنا ذكرنا شبر بخاري و مسلم سنة رسول الله عندك في البيت والله رسول الله عندك في البيت ضد بخاري مسلم سنة داوسل السرميلي لا يوجد اشي به هل الله علماء اخصائيين خاص لعقل فيه كل شيء ايه؟ هذا المعجزة للسعاد ما أمسل فيه تير المعجزين إذا الاخواني أسف بصف الله في المنافقين اجي أشياء؟ قالوا من الناس من يطور امنا بالله وباليوم الاخر قالوا وما هو بالمؤمنين لا يؤمنوا بحد الدين وما هو بالمؤمنين ماذا اردوا بذلك قالوا خداع ها سوزاني خداع يخاضعون الله والذين امنوا يا بالعارب هل الله يخاضع ومخداع شو خداع هو الانسان يظهر الباطل في صنع الحق ينقص في الحق كذب خدع وحله يخدع يخادع الله فقط وهو خادعه اذا الخداع ليس على الله عنده خدع ما شاء الله اذا حرم شيء في شيء في لا ولكن الخداع فيه نوعان في خداع حق وفي خداع باطل الباطل موتب للمنافق وفي خداع الحق موتب لا نقبل بالمشكله لان فالمشكله جره إلى وين لا اذا جاز نقول معنى المشاكله يعني المجازات قاضون الله وقاضونكم مجازين على خدائع وعليه كل كل جزاء يطبق عليه يطبق على الله عشان يقول هم يعني مثلا هم خائنون والله يخونهم يعني يجذبوا على يقول لا يجوز هذا الاطلاق من ومن افعال الله عز وجل لا نطلق لما اطلق الله على نفسه اذا قال العلماء التحقيق ان الخلافه نوعان نوع باطل وهو باسم المنافقين يظهرون الحق وفي نص وصف حق وهو ان الله عز وجل بالنسبه له المنافقين ظهر لهم شيء ليكبهم على وصول النار خادعهم بما ان نظهر له يعني الجزاء هو اظهر لهم شيئا وهو يخفي شيئا ليه ليه جزاء على ما فعل وهذا حق لباطل. بالنسبة لي الله عقل حق. حق. حق. حق. اذا اخواني هكذا يقول ابن القيم رحمه الله وغير من العلماء الحقيقين. نعم قال الله عز وجل ماذا ارادوا بهذا الكلام الكريم لنقض وما هم بمهن اكل يقول ليش? لأن الصادق هو الذي يقول ما في قلبه يعني قوله موافق للداخل هذا هو الصادق إذا كان قوله مخالف للباطل هذا كذب ولا صادق كذبوا إذن قال الله عزيزي هذا القول كذب وما هو المخالف الثبع ربما في رب قال فدع مخادعنا الله والمخادع إخواني المخادع والمفاعلة تكون من الجانبين حب الخاسلة مخاصمة هذا يخاصم وهذا مخاصم هذا يقاسل ولا يقاسل هم يخادعون والله يخادع كيف مخادعتهم لله؟ مخادعتهم لله هم ظنوا لجهلهم وعدم معرفتهم بالله وحمقهم وقلهيهم اش ظنوا على انهم اذا اظهروا الايمان قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله وتظاهر بالصلاة والصيام والحج والعمر وغير ذلك قالوا هذا الخادم في الكفر يعني هذا الروج على الله الله تستنجي منه ممكن أبقى. هذا بالنسبه لهم لله وكل ذلك عنهم ينادي الله والذين آمن هذا وهذا كله ايضا للمؤمن وممن الكفر هذا بالنسبه لهم أمام الله أمام المنافق من سجد لله أمامهم ومن سجد المؤمن آمن الله عزوجل عاملهم طبق ما تعامل به ليش عاملهم الله ما خطاها القول مره ثم شرعنا عالما بينه لانه مخابئه جامل يعني يظهر هذا ويقول يعني موحله هما اللي جالين بالله على ان الله ما يطلع عليهم هو عالم أليه. ثم ردنا علمه ما شهر بذبحهم وقتلهم ونهب اموالهم واستئصالهم من الوجود فعل هذا الله لا بل امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليه لا تبت ظاهره لا يجاهدها الله عم يقول الله عز وجل عندهم حتى يجنن يدي ويكتب بوزنا اشهد عمل هذا الخداع من الله لا وعلى صحيح بالنسبه للمؤمنين تعاملوا نفس الخطه قبلوهم سبحان الله سبحان الله يصلون معه ويحجون معه ويتزوجون منهم ويردونهم ويتوالصول هكذا هم يردون ما يردون خلاص سبحان الله هم عرفوا والله اصلحهم عليهم الكثير منهم قالوا هذا خدع منهم وما قالوا انهم ينفقون هذا شنو هذا خدع منهم من المؤمنين لهم قال الله عز وجل ففيدر الله قارب المؤمنين يضر الله يضر المؤمنين ما يضروا لمن ضروه فالانسان كيح مر قال له ها؟ يعني من حظر قليلاً وقع فيه قليلاً قال يقول من حظر قليلاً وقع فيه قليلاً بمجرد بمشقين قالوا واسعة احفرها وامكها وقول من حظر جوفاً وقع فيه مكبر احنا شو قول في ال احفرها ال وعمقها ال ال ال ال ال فكذلك سبحان الله لأن المخادعان شربح ربحوا والله قصروا قصروا صبحة في الهبس أقل من شيء يربح يصبح لا له ولا عليه هذا لا بل يصبح صبحوا في النار وفي سلقرة بل في الدارة في بالنار من كل أكثر من الذين قلنا إن الذين كفروا سواء الله على لهم أو لم يغفر لهم ولق لهم عذاب عظيم فالعذاب العظيم الذي سجلها هؤلاء هذا أعظم في الدرك الأسفل من اللعبة. ليش لأنهم ضربوا بالاسم الذي هو حول يخدع الله هذا تفسير وقد نقول من مراد انخضاع لله هذا فيه تأييد للمؤمنين لأن الله ما يخذاه كل يقضى يخذ الله ولا يخذاه ولكن لما خضع المؤمنين الله سبحانه وتعالى يحسب هذا الحساب خداع له فهو يلوغ اولا عن وفي راحه للمؤمنين وطمانينه للمؤمنين سبحان الله على ان الله يدافع عنك ويحسب على ان كل شيء مسبيك نسبي ليش تنقضيه قد يجب والامر اجره والشان شانه والمعركه معركه اجره الصدقه صدقه احسب على انك مع الله وعندك سند خوف فالله ينفع عنك يقول لك خدع يخدع لي دينك يخدع لي. الله أكبر يا احسب للمؤمن سبحان الله قوي لانه مستن على الله الله قووه لا اله الا الله يقول القرد في الحديث يعني يقول للمؤمن امرتني يوم ما جبتيش تستغل عليا وجعتني وما طعمتني هذا الحديث هذا ما ركوف لم تعدني وجعتوف لم تطعمني هذا الحديث قل يا رب انت رب كيف تجول كيف سمره كيف سعره كيف سعر بليله كيف قل ما رضا عبدي فلان وما طللتيش عليه ولا طلت عليه تجول تجلي عندك اهذا هو امن لا اله الا الله هم زي الايمان وهذا من ثمره الايمان والله اشهى شهيد اشهى ايه قمر فكذلك قالوا سبحان الله يقول لي خاد عنه منك خادعني انا فإن كان بعض العلماء قالوا هذي مخادع الاستعلابية هذن بيب عاقبة اللصة مثلا يقول عاقبة اللصة ومفعلة من الجانبه ولذلك الذين وما ولكن نحن كلا هو نسح أيضا ولا بيحبس على بابه يخادعون الله وهو أيها وهو خادعهم إن من هاك لا من في مصاع يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم فغضري للبلد حب قل هو ما يشعر ما عندهم محس شعر ما عنده الذك ذكاء وعرفوا للقضية وشانك تحتاج ايمو الاس تاع تجي تصلي مع المصلين وتذكر مع الذاكرين وظهر مع المجاهدين ومع من عمزي مع الصائمين وانت كذا وفي قلبك العامز اللي باص قلوب ها في, في الخمره ها او ذكرتها او في انا في وفي كل شر غير من الشر ما تخليش شخص ها قدر المعمومين واللي خرجوا الله هذول ولكن قال لي يرفق الغلط وعين ثم الهدفة وعين هذا شو هو صدع إذن وصفان اثنان أولهما الكذب والثاني صدع هذا المحساس من الفكر أنا أعوذ بالله منه يخادعون الله الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون شو السبب يا ربي في هذا افترنا السلام لا إله إلا الله سبب هذه المصيبة وهذه الكارثة وهذا اضطلت البشرية سببها ايه هذا ها فسد هذا السلم هذا مرض ما اضطى كما قال ما على شكرة على الله على خلقه الله سلم اصيب دعاها قال في قلوبهم ليش في قلوبهم في تنفعينهم في مخهم في مصارينهم في معدتهم لا في قلوبهم لان القلب هو ملك الجوارح هو وين اصلح الملك سلحف الرعيه وين افسد الملك سلف الجسد الا وان في الجسد مدغه اذا صلحت او صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله سبحان الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظرون الى قلوبكم واعملوا في قلوبهم المرض المرض عندنا لو عاني اسلامي قد يكون مرض الذي يطلب عمليه في عشرين مليون ولا عشرين مليون ولا ثلاثين بتستعمل لي عمليه على في الرباط ولا سمي في امريكا ولا فيه في في فارس سمي العمليه على 50 50 في سبت هذا المرض ايش هذا المرض هذا مرض حسي مرض جسماني وعند واحد المرض ما يجي معه طبيب في الارض طبيبه من السماء طبيبه ايه في هذه المدرسه العجيبه المدرسه الربانيه هذه المدرسه القرانيه هنا العلاج لا يتعالج اللهم وهذا المرض المعنوي او مرض الروحي هو نعالجه نوع مرض الشبهات ومرض الشهوات. مين مرض الشبهات والشهوات؟ تعلمون يا إخواني ان الشريعة الإسلامية او هذا الكتاب العزيز السنه النبويه عندنا فيها ثلاثه عناصر عنصر الاخبار وعنصر الاوامر والنواهي عنصر الاخبار يجب التصديق بها به هذا العنصر يجب التصديق به ما ينبغي يكون فيه شك لا في كله ولا في بعضه خلاص ما جاء عن الله وعن رسول الله من اخبار يجب ان نصدق به خلاص ومن كفر به او شك فيه او كفر ببعضه ولو في خلاص خرج منه هذا الجانب الخبري الجانب الجانب الامر والنهي هذا يجب علينا في الامر ان نصدق وفي النهي ان ننفجر هذا القلب السليم صدق بالخبر صدق بالاخبار وامتثل الامر والزجر عما عنده الله زجر. رئيس الكل هذه شيء من فلم حتى الناس لا تخرج على الاقسام الكلام اخبار نصدق بها وأوامر من سفيلها ونوافر السليم بس جنعة في الجانب هذا القلب السليم هو الذي يصدق ويأتمر إنسان هذا القلب السليم القلب المريض من هذا الجانب الخبري هو الذي فيه كفريات يكفر بهذا الخبر في المجري مرض القلب بهذا الجانب الكفر بصدع والشرك والنفاق والبدع والضلال يصبح القلب خلاص لا يصبح. يصبح القلب رجس نجس خلاص هذا ما يحذر عنه العلماء في الشبهات مرض الشبهات المرض العقدي فيجينا هذا الجانب امتثال الأوامر ويشينا بالنواهي هذا لا لا اشي في السنوب تطبيق الأوامر مطبخ ماذا هذا؟ هذا مريض مريض بالشعوان المناهي ما مريض بالشعوان اذا المرض مرضاني المرض شهواني مرض شهواني ومرض مرض شهوات ومرض الشبوان والدليل على هذا من جانبه حولنا هذه الآية بالآية الأخرى يقول مرض الخبر وإذا ما أُزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه آل إيمان فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان ومثل واما وأما الذين في قلوبهم مرض الشرق والكفر والنفاق فزادتهم رئيس لله هذا فيما يتعلق فيما يتعلق بالأوامر والنواهر رب العزة يقول في سورة الأحزاب لعنه يقول سبحانه في نساء المؤمنين وَلَا تَخْبَعْنَا بالخوف رب العزة ينهى المرأة المسلمة في شخص نساء رب الله يقول فلا تَخْبَعْنَا بالخوف يعني المرأة تكلمت ما تزين الكلام ما تزين الكلام ما تزين في الكلام يعني تخذوكو وتلينو وغيرها بتجدو اه اشكر الله عز وجهة ليه يا رب كان يترسب عن ذلك يسمع الذي في قلبه مرأة شو قلبيه مره؟ في قلبه مرأة شعجوه النزاق كعجوه النزاق كعجو الكلام الحب يلين يا حي هذا في قلبه ايه مرأة شهوان هذا شهواني اذ اللي, اللي واللي له واللي قامر واللي يراضي واللي يتكبر واللي يراعي كل هذه امراض ايش؟ شهوانيه وحتى الذي لا يصلي ولا يزكي ولا يذكر ولا, يزكي ولا يزكي. كل من الشهوانيه لان الجعج من الكسل كيعجب الراحه كيعجب النوم في المسجد أي وين عز ما شاء الله في قلبك ها هو ترجم الجانب ما شاء الله هذا مرض شهواني والجانب الآخر مرض شبهات شبهات شبهات هذا القلب المريض بالشهوات او بالشبهات والعياذ بالله هذا هو السبب في الكذب والسبب في الخداع وكل منافق سبب نفاقه مرض قلبه وش يطلب الله منا القلب السليم اللي طلبوا إبراهيم وما لا ينفع مان ولا بنه يطلب الله عز يوم القيامة حين أقضى الله يكون القلب سليم يوم لا ينفع مان ولا بنه إلا من أقضى الله, الله, الله بقلب سليم سليم من المرض بالشبهات ومرض الشعور وهذا جمع الشريعه كلها من الجنه حسن الله وابدل البخاري الله الى النهايه مصحف رسول الله سبحان الله في قلوبهم نامت قال عز وجل قد ذابهم الله مرضا وجزاؤه السيئه السيئه مثلها وجزاؤه الحسنه حسنه مثلها فأم الذين آمنوا فظابتهم إيمان المؤمن يزداد ولا كل ما يزداد إيمان لا يزداد. كل ما يزداد, على لو يزداد إيمان على إيمان كل ما يزداد الأعمال الصالحة يجر الله لأمره حتى يلقى الله عنه رغبه والمنافق والكافر والعياذ بالله كل ما يصطف سفى إلا ويصطف أخرى من حفرة جب حفرة لا حفرة حفره الزينة حفرة حفرة الغينة حفرة الإلهة حفرة الغمار يعني فيش حفرة النبط من شاء الله, الله. حتى تجي الحفرة الأخيرة ويسقط في قعرها في قعر النار تسقط في النار والعياد والله والنار. والنار حفرة حتى يسقط في الدرج الأسفل من النار نسأل الله إذا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فلما زاغوا زاغوا فزادهم الله مرضا هذا في يعني في الدنيا ثم بالآخرة قال ولهم عذاب لي مؤلم لا لي لي لي لي لي بما كانوا يكذبون لي وفي قراءة لي كانوا يكذبون لي لي بالله لي بالآخر لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي هذه واحدة وصفة للمنافقين نسأل الله العظيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق. ثم الوصفة الثانية قال الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هذا ليس يسمى بالادعاء المنافق يدعي يدعي ما يسر فيه يتظاهر بأنه جذب وأنه جذب وأنه ما في شيء وفي دعوه الدعوه عريضة يدعي فقد دعوا أنه إذا لهم لا تبسيدوا في الأرض قالوا لا تبسيدوا في الأرض ذو الفساد الذي كانوا يعتروا للجنوين ينطاكبونه هذا الفساد هو النفاق هو الدعاء منه الكذابون هو الكذب على الله وعلى رسول الله في هو الخداع أعظم وصمة والعياذ بالله ضرب نفاقهم مسخرة لهم شفتم تعلم الإيمان هذا اعظم مصيبة وثم موالاتهم لليهود لأنه كان يعني العقدة وروس لكن بينهم وبين وبين كل منايل الإسلام وعلى رأسهم في المدينة وكان يكسر مع المشركين في المسجد. وكل المؤامرات التي دبرت ودارت كانت ايضا بالمنافقين والمشركين من هذا مجيوز مشابك فإذا قيل لهم هذه الولاء سبحان الله لا في الارض واذا وكلم وثم تظاهركم انتم بالاهمان وثقه المؤمن في قوم هذا فساد في الدين الارض وثم تسد الناس عن سبيل الله الخلائق ينفث في الارض إذا قيناهم لا يمسدوا في الأرض قالوا هل يقولون إنما نحن مصلحون هذا صلاة ليه؟ الجواب الحسن إشارة إلى أن المفسدين هم المؤمنين هم المؤمنون فأنهم يعنيون إنما نحن نحن مصلحون نحن لمصلحين فانا يعني أنتم لمفسدون كم مفسدون؟ يصفون أباء الله يصفون الصحابة بأنه مفسد. والعالم كله كيس المؤمنين الصالحين بانهم متصرفون رجعوا مفزوش لا لا لا لا لا لا لا لا لا العالم لا لا لا لا لا لا فساد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اني اخاف ان يبديل دينك وان يظهر في الارض. الفساد. هاي. كل مفسد بالارض يعتدد انه مفسد. لا يعتد انه مفسد. وهو راس المفتدين. والعيون الدنيا. واعظم فساد هو الطبع على الدين. ومحاربة اهل الدين. وايقاف سلطة الله ومحاربة دين الله. اعظم فساد. والعيون بالله. ايه غيره انما نحن مصلح لما كان هذه التعوي في تيه الرد على يعني اتهامهم المهين انهم فسدون على وجهه انتبهوا رد بلكم شو المقصود بالعقبه الا انهم هم المفسدون بالحكم بان ابا هم, هم تعرف الخبر كل هذه عوامل التاكيد للرد على على اتهامهم فقالوا إن إنما فقط ووجاء التأكيدات والتأكيدات وتراس من الله رجع له ألا إنهم هم المفسدون هذا صحيح هذا فسديني وهناك أيضا فساد دنيوي سبحان الله القرآن حماد فساد دنيوي على هذه نذف لأن الله سبحانه وتعالى ربط هذا الكون بيش بشريعته ما تستطر الأمور في حياتنا اليومية وإلا بتطبيقنا لشراعنا إذا نحن رضعتنا على الله شرعه، إذا نحن حربنا دين الله تكفيس يقف أسألهم شيئا ما فصل ماذي الأمطار وإذا تستطفاني يمهلز مجمع كذلك وكذلك الثلاثة وكذلك كل شيء عشرين ألف في <تصفيق> وعده هذه الأخيرة, هم ألف الأخيرة مات مات مات مات. باللادن. باللادن هو متعطى أقل حاجة منه عش الألف عرق له هذه الأخيرة ما في ما في ملية لما نسلوا هذه الزلازل من بالله جل بالله جل واذا وجل في سقى به كيف كل الناس لا حول ولا قوة ولا ولا سقى بالأرض العزول هذا أيش في نظمه باللادن؟ الناس يقطعش الموسيب خدمت؟ خلاه حرام. مين اللادن؟ المفسد. وهم أمريكا مزناها وشاف المفسد باللادن المفسد. والدربوش اللي قال له الدربوش عندي تبكي. ماذا دبركم فيه؟ قال له إحنا غبي كبارس. شو أحد الدربوش ما له؟ قالوا قالوا قالوا إحنا كده الدربوش عندي تبكي. قالوا إحنا غبي ما له معناه. شو واحد الدربوش تقول بتروح يا اخوان الله عز وجل يقولنا في القرآن ظهر الفساد في الغن والبحر في الغن والبحر في الغن والبحر سن بتلوش والحجن عما في ايه فكتشكي اكتشكي اكتشكي اللي عز في الفساد يفزل البشرية البشرية بسكي والشواتين كلها يزل والزنا على ظهر البحر الفساد فسد في البرنه ما فيش؟ مش يارب ليش ما جزبت أيدي الناس هذا المساخد الناس؟ هذا المفالي شو السباب ويقول ولو ان اهل القرى امانوا واتساقوا شوف يا صالحون هو شوف نصرح نصرح لأمرته لفتحنا الانبركات ليه بركاتها من السماء والأرض حتى الأرض تفجر ويسا نزح تنزح سلا ببك أبواء ولكن كذبوه فعصى الله بما كانوا يكسبون هذا المسجد فسدوا الدين وفسدوا حتى الدنيا الا انهم هم المفسدون لا اله الا الله ولكن لا يشعرون ويشعرون بمجرد شعور ما اندمج واش واش امريكا ولا الغرب ولا الشرق ولا موسم كده يشوفوا اللي مفسدون مجرد شعور لا عندهم اليقين انه مصلحين مش فيهم فساد هو اللي قال لا اله الا محمد رسول الله اللي تصدق الله اللي تصدق الله اللي, اللي جاد لسبيل الله هذا هو القصر ولكن لا يشهد هذه شنو وصلنا وصلوا الى جنة المنافقين تلك الثانية والثالثة سكيال <تصفيق> <تصفيق> الادعاء للدعاء العريف للدعاء ومفر ثم بعدها قال الله عزيز وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمنوا سفهاء سعى ففقوا الشخشان أليم طبعا قالوا لهم امنوا كما امن الناس شو امن الناس الناس يعني اصحاب رسول الله امنوا بهذا الدين وتمثلوا الإيمان في حياتهم في اقوالهم واعمالهم سبحان الله يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله كتبه و رسله و لب الافر في في في في كل شيء صارت في حياتهم بالإيمان امنوا كما امنوا شو نصروا كتاب الله آمنوا بوعده وعيده آمنوا بالله ربنا ومسابه دينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله هل نفاهم كما آمن الناس؟ ليس أنتم عندكم الخدافة والنفاق هذا الإيمان؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعني لهم السفهاء من؟ أصحاب رسول الله ليس هم أصحاب رسول الله بالسفه وهم رشداء الرشيدون هم ليس السفيه ليس الرشيد والرشيد هو سفيه شنو الرشيد هو الذي يعمل مع اعمال معقوله يسعى يسعى في الاصلاح ويقبل على ما ينفع ويتجنب ما يضر هذا الشيء يسمع هذا العارض العاقل والسفيه هو هو اللي ولا يضطيش مبلد مفسد خربان ليش هيا أجهز ماذا؟ السفيس والسفيس ممكنه من الفلوس شاعة أمانسك تعتش من وصنع تعتش سيارة تعتش سيارة تعتش مجنة شاعة وظيفة مهمة تكونوا على مجموعة من الناس لا كادمة مسؤوليه يكون برلمان، يكون وزير لا ما شاء الله ليه ايش قالوا قالوا هم ايش الرشداء واصحاب رسول الله سبهاء كيف هم الرشداء قالوا اصحاب رسول الله صلى ايمانهم بسبب سفههم اندفعوا للايمان والايمان سفه نتيجه السفه كيف نتيجه السفه قالوا هؤلاء سمحوا في اولادهم نفق وسمحوا في وطنهم وسمحوا في جيش بلادهم وسمحوا في مولهم وعملوا العداوة مع اهلهم وذويهم والعداوة مع أهل البلد وهم اليهود بنا كانوا قاعوا بالنظير وقاموا بيش جيش وبنا حرب و... و... وقاموا يحاروا يقشلوا سبقوا الدماء سفرها سقطاء وامتروا و... ولماذا عن نحن لنسا عن هذا كان عندنا العلاقة صيبة ما خد يشوفون الرغاية ماذا عن للمشركين ولا اليهود للمسيقاء ومعبادنا اعوذ بالله هذا الرشيد رشدا ولا إيه سفهاء ونقصوبه السفيه قلنا أو الرشيد الرشيد هو الذي يعني يقبل على المصلحة ما في مصلحة هو ما ينفعه هو ويجن ما يضره مش كل يعمل يعملها اللي يقبل على ما يضر ويجن ما يضره في الدنيا والاخره قلت لها والمؤمن المؤمن هكذا اذا جبتها روم الا الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون جهلا لكن نصوه. ثم وصف ايش؟ وصفه, أو وصفه, وصفه. الوصفه الرابعه او الخامسة ايش الله فيها؟ ما شاء الله جيء هادئ واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم هذا, هذا التامر التامر ضد المسلمين ضد الدين ضد الله عز وجل متامره المسلم متامر هذا سنه المنافقين قالوا اذا قيل لهم واذا لقوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن نحن محلتوا خلاص بالله نؤمن بكتابه ونؤمن بسنة رسوله ونؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيه ورسوله نؤمن بوعده ووعيده نؤمن بالجنة والنار نؤمن بكل شيء أمر الله بالإيمان به وكل شيء أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به هي نؤمن به هنا وهم كذابون قالوا واذا, وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنوا نحن نفلكم احببنا وانتم يعني عدوا مننا دخل في قلوبنا جمعا شاء شاء الله جمعا شاء ما نصدر مفارقة ما نصدر ما عندنا نفلكم ما نجرمون عداء الله وإذ قال لهم آمنوا, أمنوا. وإذا مخلبنا آمنوا قالوا آمنا انسحب حلنا واستقائنا وسجورنا واحنا معكم وإذا ذهب وإذا الى شياطينهم ولك يقي شياطينهم ايش وش يعطينهم تبرائهم شياطينهم وليهم شياطينهم وواصلوا كل شياطينهم وإذا قالوا معكم على بعل عاكمكم وعلى فقطكم وعلى على خلاص احنا معكم انما نحن نستحسين بالموبيلات نستحسين بالموبيلات بسه يمكن ان ظهروا بأننا ونحن معهم ونحن ضدهم ضده. ولكن نا احنا معهم لكي لكي لكي سبس ما عندهم ونصدركم بهم بما يدبرونا وبما يكيدونا بهم وكن احنا خيوة اي هذا عدو الله ما شاء الله طلع ذو عز وجل ما. الله يستنسب فيه هم يستجئون بالمؤمنين هذه مسؤولة لعنا راه راح في المعامل الذي يقولنا قليلا هذا هنا أيضا هم يستجئون بالمؤمنين فقال الله يستجئون احنا لا حملي. خليكم المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله أنا مش يستهزأ بده ودروح حرم على الله أنا قد نستهزأ وهذا يستهزأ من الله مثل ما يقولنا قليلا فقالوا له إنه مطمئن في الهجا يستهزأ فيه نوعان والسهزاء هو استزامه من عند الله هالشيء غيره وهذا بالنسبة للمنافقين خداعه يعني وخصله خصله ذميمه ولكن بالنسبه إلى الله عز وجل لهم وقضى عليهم وادابهم كـ محمود اللي بالموت محمود إذا في فعل الله بيتي استزاق به استزاق في الدنيا واستزاق الاخره من الله سبحانه انتبهوا نستزق في الدنيا بمعنى ان الله يزين لهم اعمالهم وهكذا كان زيننا زيننا لهم اعمالا كما ما؟ زيننا لهم استفل زي له زين له سوء عمله اتمنى زين له سوء عمله سبحان الله ليس لا به هي يحسب له عمل مزيان اي ما شاء الله زينوا اعماله وخلاه كما ما امرنا قسلهم ما امرنا بذبحهم ما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بترضيه لا لا خلاص خليه, خليه. أو سبحان الله خليهم يبني زوج منهم وإيه معهم وإيه معهم وإيه خلطون وإي معهم خلاص تورطون ما خلاص كأنهم خلاص هذا ايش استهزاء دي واستهزاء آخر يعني رغم ما كرهم المجديد يأتيهم ها يحسب كافر إذا كان هذا بيحسب على خير هذا هو الخطر المستقيم هذه الحياة اللي بغضة ينبضوا سلوكها وربما كان المؤمنين في وحده وفي مشكله وفي مصيبه يتصرف لي ويزعل وينسم صعيب الاعداء وينسم هناك بات وبوش مشاكل ليش لان الله سبحانه وتعالى اختبر المؤمنين ويمتحنهم وينزل لهم البلاء ويصبروه وينصبر والله دا شي من الملائكه فاسعد يعني القمر على القمر في الاسلام اشد الناس بلاءا بلاء ام في الله لا هي لان ثم الأولياء ثم الأمثل في الأمثل ويبسل على قدر دين فيش؟ حتى يخص فيك فيه بشي يعني الفرحان على يعني شبر في الإيمان ويضحي بالنفس والنفس, والنفس والغلب يضحي بأولاده ويضحي بأرضه ويضحي بمهده وبوظيفته وبالسيارته وبمصنعه كل شيء من سبيل العقيدة فيه الله أكبر يجتبه مني شلط عليه إلا تبعات ويلات ومصائف الناس أن يترفض أن يكونوا لا يفتنوت ولا قتلت النساء حسنتم أن تصل الجنة، ولما يأتيكم مثلا ذيل خلو من قبلكم نستثم البأساء والطراء والزيلو. الله حتى جاء ليتقبل يعني، حتى يقول رسوله الذين آمنوا مع يستقبلون نسأل الله. لا ثم يتدخل الله فيهم. سبحان الله هذا الإيمان فيه في عقبات وفي نكبات وفي مشاكل وفي نصائح والعالم كله يسأل. اللي هو ضد والنصرة ضد والعلمانية ضد والشيوعية ضد والديمقراطية ضد والليبرالية ضد والدكتاتورية ضد وكل حصن الأرض كل شيء ضد كذا حصة خير سبحان الله بالجزاء لمهلك ترى ماذا؟ الله عز وجل الناس الله يستنجي ويمدهم بقراءه الموتى ويمده ويعطيه رزقه في طغيانه في طغيانه غلغ في الطغيان والله الموتى ونشك من الذين كفروا انما نؤمن لهم خيرا لانفسهم ما ضمنش يعطيهم الله الاموال والثلت و يعني والأولاد والعافية والسيارات والفنكات والحسابات, والحسابات يعني ما شاء الله ربنا رسيدة ما شاء الله عندهم ما شاء الله كده يعطيهم كل مدره ويلا يحسن بأن لدينا كبير من المليل الخار اللي أموت إنما أنهم منليلهم ليجدادوا سنستدريجهم درجة درجة درجة درجة درجة حتى يسقط على بس وكل ما يسقط يعني هو يحتذب يحتذب والله يعتنه معنا هذو تبغى وليت، ويزيد ويزيد ويزيد، ويزيد ويزيد، تصم ها ودخلنا على بابا، في كل عدد ديالو لا يطاق. قال مشغل شوف انت زعما يمكن نعمل يعطولنا، ويشخشخ بالمخلط، انعمل، هذيك تشوفوا حنا خارجين على الله، والملك انترامت وجود، والخيرات موجوده، انا ماشي بنان، البنانات راه تضحك تضحك، والبرتقال، ونتفاح نعملوا شي ما شاء وما شاء الله البطيخ موجوده البطيخ موجوده السهره موجوده اي هون عينه عينه ما شاء الله هذه حله هالبيضها شاء الله كذلك وثم وثم اللي على مش اي ما شاء الله هالخيرات موجودة يا علي بن قبود ما شاء الله. ويش إن عنا سحب زين وشفوا سحب حضر رسول الله شفوا شيء؟ قلني ويش سحب رسولنا حلموه؟ يا حلموه؟ موش كلاش حلموه؟ والله نحلموه. هلا سبحان سبحانه وتعالى شح عليهم وقال لنا احنا زين قال هذا سيدنا زين هذا بدو وش يقول؟ وداس. لا اله الا الله الصدراء قالوا انا وعبد يعطيهم سبحان الله يكون في طغيانهم يعملون يعملون قل يتحيرون لا يتحيرون غلب التفسير حتى لا يتحيرون يعملون يعني عامل بصيرا غلغل في الطغيان مين شوف أبدا منه على بصير أما الموصلين لكل المسلمون يعملون يعني يتحيرون ويتحيرون أبدا أبدا هو نشير أي. يعمل عامه بمنزلة عامل بصير فالعمل البشر والعامه للبصيرة وهذا اين كده في فيه جميعا البصيرة, البصيرة ما يشوفه انهم على باطلة ما يشوف انه مرتكس مرتكس وصال الله العز. قال الله وجل ويمدهم في تغيانهم يعملهم جاء الله سبحانه وتعالى اشحب الامزاق هذه دي في جاء الله في النساء افغيرها من الصور نعمل الصور المنافق الصور المنافق كثيرا كثيرا وكنا نحاول بشي منعها في مدع واحدة لا خليها صرفها في مكانها انشاء سنسيب ايه ايه يعني انتم الله يبارك بالعبور ايه احنا نفسنا وانتم في طغيانه ما أولئك الذين اشتروا الضلالة اللي هدى فالله بير حاله فالأولئك هؤلاء دخلوا على السفقة كانوا فيها من اخسر الخاسرين اخسر شفقه واخسر بيع كريهه هيك دخلوا السوق خصروه والعياذ بالله شو خصروه يعني كانت عندهم عمله نفيسه نفيسه ما شاء الله من امجز العمله هو علوم من ايديهم بحيث اخذوها واحتفظوا بها ما شاء الله في اغنم منهم الشفقه الهدايه بتقدروه بس متناول ايديهم كان مع رسول الله مع صحابته سبحان الله لم يكونوا في القمه من الرأي الاول افضل قرون قرني خلاص سبحان الله كيف من الهدايه اللي ترفعهم وتصعد في الملائكه معجبين بكم واخرفي سبحان الله لكن هذه العمله النفيسه يقول رجعوها خزيسا هي نفيسه ولا قال شيء عز وجل فالضلاء أرجع له فالهدى <تصفيق> بيدهم يدهم عندهم في متناول أيديهم ويرغوها خلاص يعني وصبحوا نصها منها في الهداية لكن يعملوا فاعتوا هذه الهداية بحل إذان عنه واحد الحلم ما شاء الله فاعتوا الهداية والشرفية يترون الضلاء <تصفيق> فأما الضلاء السلعة والضلاء وهذه السلعة مطلوبة. مطلوبة ومبحث عنها هو نعماس ما ستطلع إليها في الأسواق في الأسواق العالمية أو يعني الخاصة إيه؟ فهم أعداء الله يقول الله عز وجل كانوا من الخاسرين في هذه الصبخات دفعوا أنفس ما عندما يكون وأخذوا أخفر وأخذوا وأنتون أيضا الله من الصبقات اللهم وفقنا جميعا لما يحبوه وارداه سبحانه اللهم ومحمدك أشهده لا إله الله أنت صبرك وأتوب إليك